بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي وفي رحمة العالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان بعض المسائل والاحكام التي تترتب على الحجامه وهذه النسائل من أشهر النسائل في باب الحظانة وتكثر فيها الخصونات والنزاعات بين أهل الولد من والد ووالدة أو حاضن من القراغة بينا من هو الذي يتولى حظانة الطفل والشروط التي ينظر توفرها وبعد ذلك رسم المصلح رحمه الله اولياء وقرابه القسم والمحظون ثم شرع بعد هذا في جواب السؤال وهو انه لا علمنا من هو الاحق بالحضانه فوجئنا انه يريد ان مسافر بحوزة المحجور او يكون أو, أو, او يثبت له الحق فيريد أن يخرج به وهذه المسألة على صور منها ما يتعلق بسبب الخروج والسفر ومنها ما يتعلق بالمسافة الأخير يريد أن يخرج إليها هذا المسافة ومنها ما يتعلق بالخال حال الشخص أثناء السفر هم هو مأمون أو غير مأمون وكذلك أيضا حال الطريق الذي يريد أن يساعد أو يسلكه أثناء السفر وحال البلد الذي يريد أن ينزل فيه ومن هنا يتضيين فضل الله عز وجل على علماء الفقر الإسلامي أنهم نوط لطول الأحكام دون نظر إن الصفات المهمه تؤثر في اصل المساله فالحضانه في أصلها قائمه عن الحب والرعايه والقيامه فالذي يتولى الحضانه يقوم على حب الصغير عما يضره في دينه ودنياه وهذه الاحوال والصفات وهذه هذا الامر كله هو الاساس لو بد ان يبحثوا في الصفات وفي الاحوال التي تملا وبالجهة الذي يسافر إليها والشخص الذي يتولى السفر به ومن هنا ضبط المصنى رحمه الله نسأل بضوابه نسألت إذا أراد السفر أولا إذا أراد الإثنان السفر الجوج من الجوجة فلا إشفار كان سفره هنا إلى نشر البلد مثل ما يحدث في الحوابث والنكبات ينتقلون من مدينة إلى مدينة آمن ويكون مع بعضهم ان يريد لا تعقب ولا تقر إذا موالمه لانه اذا صدق اذا ثقل به الوارد فالغوارده يكون مع بعضهم او عن في حال قريب من حال البعض الا ان ما يقول الأب أحق به على كل حال لان السفر خطر ويعض المضره ولكنه مشغل ولذلك لا أمان إلا بالله إلا بالوالد لأن الوالد أقبر على شهد وعلى صيانة على صيانة من الوالدة فالأم مصد الله عز سعيد من شاحب البعض وقد ثبت ذلك على رسول الله سبحانه سلم في قوله المئة حدث حق الضعيفين المرأة واليكين المرأة ضعيفة بأصل في أصل خلقتها وتكوينها الفطري ومن هنا يقولون إن الأصل الوالد إذا خرج الوالد أو أراد أن يخرج فالأصل أن تكون الحضانة للوالد وشين يكون بأحق بهذا الوالد دماء على هذا القول نحن قلنا أن النبي صلى الله الصغير لأنه أنف أحق به ما لم تنفحي سينتجع الولد عند الشفر من الأم ويُعضى إلى الأرض في حال الشفر حتى يصل إلى المدينة أو القرية أو المكان المراد ثم يرد الولد إلى أم إذن شكوا في حال الشفر إذا كان مسافرين إلى بلد ما لكن المسكنة إذا كان مسافرين إلى بلدين مختلفين طبعاً إذا شفر إلى بلدين مختلفين هل أحق الوالد أم أحق الأم؟ الأم نصر للسلم أنها حق بولده لكن شكم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأم حق بحضارة ولدها مال تلتح وتتسوج دنيا على مصلحة تستطيع لأن الأم والد تقوم على شؤون فرديته وافراح حاله يميل فلوخيا لكن اذا سافرت لي ذماتك صارت كل اضعف فكانت الانوار الوارده والواردة حقا ظلام هنا بين الوالد والوالده المساله هنا بين الوالد والوالده هل نرجعه الى ابي او نبقيه مع امه فبعض العلماء يقول إنه يبقى مع أمه لأن الأم هي الأصل وأقعد استفحاب الأصل إننا إذا شكفنا هل هو من الأب والأم استفحاب ما هو الأصل هل هو عند أمي أو أبي نقول عند أمه في استفحاب الأصل والستفحاب الأصل دلت عليه الأسور الشرقية وهم نسمك في فضل الإسلام لا يشكر فيه ما قالوا عند الأب قالوا إن أصحاب الأصل شرطه أن لا يرد عارض يوجد الانتقال من هذا الأصل والعارض هنا أن الأن ولا تقوى على شذب الولد وعلى أن ينتقل إلى الولد المصلت رحمه الله ضغط المسألة لأن أراد السفر ليكون السفر آمن وبناء ذلك إذا كان مخفوفا ومن أهل العلم قال السفر المقوف المرد والمعول فيه على الله في عن الأب وهذا القول تشهد به القصوص فإن الأب أقدر على حظ الولد وعلى خيامه وأيضا لأنهم كلهم متفقون على أن الأنثى إذا يعني عقلت وتم يعني تكوينها استغلت عن والدك وجد ردها إلى أبيها فطيب زوجها وهو اقدر على حب تعرض من الأم وبناء ذلك النفس اعظم من الاب اذا كنا قد اتفقنا انه في عقل المراه تهيؤها لابقاء الصوابع ترجع لاعبيها فكذلك هنا ها هذا القول وهو قول ان الاب اخف بشجر اثر اقوى لكن الأم النصر يقول أنت أحق به نارا تنكشي ولم يفلق يمكنني في الحضر أو في السفر ومن هنا الأشبه زادا على ما يقول أنا أستنفق في الأرض وهو السن أن الأم أحق ما لم تطرأ طوارق اشتباعا السفر أو في حال السفر أو المدينة المشافر إليها فأرض الحضانة إلى إذا كانت الأم تريد أن تسابر وأما إذا كان الذي يريد أن يسابر وينتقل أجل أجل أشكال فأبطأ على الأصر منهم وشقيقة هذا القول هو أهد الأفضل أن نبطأ على الأصر بحضانة ولكن إذا كانت شفر محروفاً وحتيت إلى يعني رعاة وصيامة فإننا نرد الولد إلى وعيده وهو أقدر هذا حده يوخيانك يحكي انتقر بالمكان الذي ينفقر إليه ويعود الأمر إلى ما كان بالنسبة للخروج طبعاً هناك خروج السفر لضرورة أو واجب ذيني مثل السفر للحج مثل السفر للعمر مثلاً لأن القاضي قضى بانتقال الولد إلى والده وثبتت حظانة للوانه وانتدوجت ونكح ثم أراد الأب أن يشافر إلى الحج أو يشافر إلى العمر على أصل الذي اتقررناه أنه هو مشافر ونقول أن الولد يرجع إلى أمه لأن السفر غطر عليه وضر عليه ولا شجل متعين لخروج الولد عبدالله السفر محاجر والأمر الواجب فيني أن الحاجة تكون واجبة وإذا كانت واجبة في كل عارة فيني وعارة دنيوي الواجب الديني مثل ما ذكرنا في الحجو العمر الواجب الدنيا مثل مرير ونحتاج أن يسافر الوالد في علاجه والوالد في كفارته وحضانته فهل يسافر به أو يتركه نطل ويبقيه عندهم لي لأن العلم التي في الأصل كنا نطل لأن الأمر لو كانت هي التي تحق تحضر وأرادت أن تسافق وعلى السفر مخوبنا ردناه إلى أديه والسفر أصله هو مخوب وعلى السفر من زرع قال صلى الله عليه وسلم السفر من عذابه فأخذ من الله سلم أن وعلى الصغار أشد عذابا وأعظم بلاءه وبناء على ذلك قد له يربي للأم في هذه أشهالة لفقنا على زعائته بنينا المصنف رحمه الله أن المسألة إذا كان السفر آمن أما إذا كان قريب السفر لخوفا وأحدهما مشافر والأخر غير مشافر فإنه يكون الحق به الذي لا يشافر لأنه أجزا للأرص الذي ذكرناه ولأن الحظام شرعت للسيان والشفر والخروج مفوت ذلك فوجب البقاء عند إبقاء المفتون عند الحاضر وإذا أراجع وإن أراجعك لأبريه سفرا طويلة ممكن هنا المسألة لماذا قد قام بصنعه إن أراجع بماذا لن يقل وإن أراجع حاضن إنما قل وإن أراجع أحد أبريه السبب في حضاني الأخوان كما ذكرنا حق في قيانة الصغير وحبه وقيام على سؤونه ولعائه لكن هذا الحق يرتبط له حق آخر للوالد أو الوالدة إلى حكم به لضده فمثلا الأمة الآن إلى شفت فيها الحضانة وقضى القاضي أنها أحق بحضانة الولد فالأب يحتاج أن يأخذ الولد وأن يُعنّنه أن تبه إلى إسطان خذوها قاعدة إلى حكمة بأن الوالد حاضن في نفس المدينة ونفسقية ما في الخروط يعني في داخل البلد يتولى الوالد تعليم الوالد ورعايته وإطعامه وشرابه وتتولى الأم مرضه وثقه فلو أنه مرض أو أطابة عزلة أو آفة فإنه ينقل إلى الأم وإذا اصطلحوا على أن الأم تأثيب وتمرض في بيتي والدين فلا إشعال فالأم أحق الأم أحق في حال المرض حتى ولو كان الحالة مضامة لأنها أقدر على هذا الشيء. انظروا فيه ونماء الإثنان ينظرون إلى, إلى الأشياء التي تؤثر وتحقق المطالب وتدرع المطالب فالحضان المقصودية تحقق مصرحة الصديق ودعو من المسجدة والشرحة حيث ما وجد السبر الموجب تحقق هذا القصر فإننا مال سواء مع الوالد أو مع الوالد إذا تبق أن الطرف الآخر له حق فحين يجيب إذا أراد أن يسافر أحدهم نضاع حق الآخر لأنه الظن يريد أن يسافر إلى بلد لا يجب فيه الآخر. فلو أن الأبد حكم له القاضي لأنه حاضر وأراد أن يسافر ذبه إلى الخارج بسياحة أو نذهب فإن العنش تقول أنا أتضبط بطلوتي ولديه وأخشى على الولد والحكس لو قضى من الام انها احق اخذ الصغار فاردت استساءه ربي ولو قلت لك راح من زياره قرابتها قام وان انا اريد ان ارى ابني وأخشى على ابني هذا الشهر فجئناها حقق ضمان مدى موقيمه اذا اردت ان تخاطر في ديني لا اريد ان اخاطر اذا هذا هذه هذه هي النخله ولذلك تدور أقوال العلماء وتفضلات الظلماء أين مصلحة الصبيل وتحقق وأين الضرر أين يكون الضرر فيمنح يمنح يمنح الضرر فهذا كله في الحقيقة يقرض الأشبه فيه حتى يخبر المسان لن نقول الآن نزم السنة الثابتة على رسول الله سمع رسول الله لأن الأمة أحق. والتفصيل الذي ذكرناه في الاصول الشرعيه في تقيد ان يحط ثم إذا طرأ أي طارئ يتحقق به الضرر او تزول به المصلحه ويصعب بذاك الشرط ان اضطرينا الضبنا في سببه او وجب ذلك الصبر سواء سفر الى بلد امن او بلد غير امن او كان الطريق مسلم مخبوف او الشخص مسلم الذي يشاهد المخبوض فكل هذا ينظر فيه القاضي ولذلك رد هذه النسائل الى القضاء النظر ان الاصرح والافضل للصبي هو الاكثر ومن هنا كان يعني الاصر الشرعي ان ننظر الى مصلحة الصبي فنحن لا نضبطه بهذه الاصار كقاعدة ولكن نقول انما متى ما كان السفر يترتب عليه ضرر للصاحب والمسافر احد الوالدين وتضرر اقرب شخص من الذي به السفر وامنا كان السفر غرضه السلامه او يؤمن ارتقى من الضار او جرى البلد الذي فيه ساف الوالدين والشخص الذي يسافر معه حينئذ لا إشكال أن الحاضن يبقى حقه في الحضان المنفذين نعم وإن أراد أحد أبوه سفراً طويلًا إلى سفراً طويلًا لقي السؤال إذا كانت الأم حاضنة لولدها فأرادت أن تخرج إلى غير السفر مثلاً حفرت مناسبة والمناسبة في ضاحية المدينة فهل حقها الخروج نفس الشيء الوالد لو كان الحاضن هو عزوه ثم وقعت مناسبة في ضاحية المدينة أطراف المدينة فهنا حق ينخلص به قد سفرانه ويشترك في السفر أن يكون طويل فخرج مكان في الحبر لأنه في الحبر أسلح المكان الواحد للمدينة الواحدة وحين عندنا قالوا لا إشكال لكن مع هذا لا يجز بالوالد ولا يجب للوالدة أن يخرج بهذا الصغير إلى مكان فيه الضرب والواجب شرعا أنه مثلا ما أرد أن يخرج إلى مكان يمكن الآن يخرج إلى أطراف المدينة وفيها السبع وفيها الهوامر وفيها مثلا المزالة فيها الآباب قد يخرج صغير بقى. قد يتأثر لشيء فإذا مثلة صغير بيسكية وحدها التي يحفر فيها الضرب فالواجب شرعا على الواجب الحاضب أي أن كان أنه متى ما أدرك المخعوده بهذا الصويد أو هذا النحذوم به ضرر عليك لنرده إلى الطرف الثاني لكي يتولى حذبه للحايد هذا الواجب شرعا في معنى لحق الصويد المحظوم ونصيحة له وهذا هو الواجب على الوالدين ومن من ننفق بولده فنصير أولى الناس لأن الناس من الإنسان إلى بلد بعيد ليسكنهم إلى بلد بعيد ليسكنهم كما ذكرنا لذلك ينتقل وإن يتضرر الطرف الثاني ويمكن الانتقال لأن الأم تريد أن ترى ولده والوالد يريد يرى ولده فلو قضي الحظانة طبعا تدعى الظلماء قل ننظر في البلد الذي تزوج فيه من كان فيه فهو أحفر وبعضهم يقول ينظر إلى أخص البلدين أكثرهما أمناً والحقيقة مثل ما ذكرنا أن المثلة هذه إذا نظر فيها القاضي ووجد أن هناك ضرم على صديث سدره معناً كان الضرم في إقامته أمر بصدره من انتقاله معناً يسابق لشرط يكون محافظاً عليه قد يكون ضقاع الخديثي الضرم إذا نظر ما يقع في بعض الأمثلة يدخلها في فساد في أخلاقها في هذا غرقين أو يدخلها في فساد في صحتها وانتشار الأرضي أو الأبرار ذلك هذا فساد دنهم أو يكون فيها فقر وشدة ومعونة فأراد أن يتحول إلى ما هو أرصق فهذا كله ينظر في القاضي وما فيه مطرحة المحكين وهو وطريق وهو آمن إذن إذا كان الطريق مخوفا فلا ولذلك أبقى لنا أقول كان طريق مخبوصا فحق للمقيم فلو أن الزوج أو الزوجة اختلفت الولد وقضل قادئينهم للزوجة فما أرادت الزوجة انتشاغت بطريق مخبوص رد الولد إلى واندي وقيدنا على سافره فأو بجلسين حوالدي وهذا علم الحدل الذي قامت عليه السماوات والأرض لأن المراد شفظ الشخ والصبي بريء ولا يحمل تبعة غير الله مزل تبعة غير ولذلك إذا كان الطريق مخوفا كأرض مكسعة او أرض فيها هوام أو يريد أن يركب به البحر والبحر هائج نائج أو يركب به وصيلة خطيرة من هنا في الحقيقة هذه النساء هي الكثير من الناس إلا من الله فاليوم الناس لدينا إشارة تقليل حتى نصف الله سلامه العاطية إن الأباء قد يتقفل من الواحد منه أذية الأم وجرس مساعرها وخافتها وإقلاقها وإجعادها يبحث عديثي يسير إلى أهل زوجته ويبعث هذه الزوجة المسكينة وضعيفة لأخذ ولدها إلى الأشار المغضوفة أو الأمثلة القوفه وقد يستخدم ذلك لأغراض يريدها في نفسه وحتى مثلا لو مطلقها حصل ان صفعه الاحتمام في يكون ولد عنده او عنده بعد هذا يبدا عن طريق الله الحساء رب الزوجة اذا وهذا كله من الظن فسيأمن الذي ظلم مؤمن من قرب من قريب الله يهدي من ابي ونفس الله يهدي وهو منظارم اذا فيه نظره رب فالله سبحانه تعالى عزيزاً من تقام وذن اقصار لا تخطأ علي خاضر وبالأخص مسائل الوالدة هو ولده ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من فرق بين أم وولدها فرق الله دونه وبين أحبته يوم القيام وهذا في أمهات الأولاد في بيعهم ومع أنه لو حق البيع الناسية ومع هذا ورد هذا المحيط ومن هنا ينضغي ينتجه الوالد إلى أن أذيلت الأم وإضرارها بولدها أنه ظلم عظيم ولنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرق المثل في رحمة الله عز وجل رحمته سبحانه وتعالى أن يضيل للناس بالتنفيذ النبيلات وفي التشبيه جاءت المرأة بالسبيل تصيح ضلها على ولدها حتى رأت لما أخذته ضمنته ضمنه. فقال على المسوسنا أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا قال لله أرسم بعباده من هذه البلد فجاء بأعظم في هذه الدنيا حنان ورحمة وشفقة وهو حنان أم وعاقفتها تجاه الولد هذا أمر نصوص الكتاب السنة تضافرتي استغلال هذه العاقفة بالتصبر بالنحظون او استغلال هذه العاقفة بإقلاق الأم للعاجعة بالنحظون إلى الأماكن المخوفة وتعريض إلى الخطر يا شخص أن هذا من آدم الضرر والأذية والله يقول بعد الطلاق يقول ولا تنسوا بينكم فإذا حصل الطلاق والطلاق بين الزوجين يذكر الزوجة, الزوجة وفضل آلها والزوجة تذكر فضل زوجها وفضل آلها كذلك أيضاً استغلال أهل الزوجة لشطن الضاضي لأنهم تحقبوا الولد من منعهم من وارده من رؤية الولد وأذية الإباجاء إيباً يرى ولده وتضيق عليه وتشويش عليه والأعظم من هذا والأدهى والأمر والهيئة بالله أن يشيئ الوالد والوالدة إلى الولد بتكريهه بالطرق الثاني وأن يغرص في قلبه كراهية لوالده وعقوقه لوالده يتفرض على والده والعكس فالوالد يغرص ولدي الكراهية لأمه أي شاوله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت الأساليب القولية أو الأساليب الفعلية لتنسير هذا الضعيف المسكين من واردته وإبهاده عن واردته كل هذا من الضم ولا شكس إنه من خيامة الأمان فإذا كانت الأم عندها ولدها فعليها أن تتق الله من تقول قوله سجيدا وأن فألم أن الله سبحانه وتعالى في عليها ما تقوله وتشهد به لذلك لا يجوز أن تملأ قلوب الضغية الضعيثة من ابناء والبنات على الوالد والوالد باستغلال الحضانة لأبنية الطرف الثاني ضمن العضيح وانتشر هذا الأمر بين الناس إذا ما الله وعلا وسطباء أن ينبه الناس على الأدمة أن ينبه الناس في هذا الموضوع المهم الذي يغطل عنهم كثيرا استغلال الحضانة للأذية والضرر وقطع الرحم والضرب للأطفال وتبيق عليه والجبروت والتسلط من الأذاء على أبنائهم من يحدث الولد يضربوا ضرباً شديداً يفجعوا ويخلقوا حتى يصل إلى أمنه ولو أقول أن الأمر تعدى إلى ما هو أسوأ وأعظم مما رأينا وعرض علينا من خلافة والناس وأسئلتهم يشيك يشيك منه القؤوس إلى درجة سحر الولد فيكره وعلى ذكره وسحر الولد حتى يكره أباه وقراره كثيره وإلى الله من الشكر فإذا نجع الدين من الطرور فلا تسمع الحال صاحبه ولا فم الله إن الله لا يختار عليه شيء من أرض وإن الله يستدرج عبده حتى يأخذه أخذ عزيز المقتدر فالعبد يحضر من عطوبات الله من خذات الله وصطوات الله عز وجل فيحضر من هذه الأمور التي يجاوز فيها قدرة ويتعدى فيها حدة فيظلم الظلم المبين فإن من أعظم الظلم بعد الشذف إن لاعب وجد الوالدين إلا كان الشاغم يستغل الحظانة لعقوى الوالدين والحاضنة تستغل خضانة فالناس رب إذن ما هذه خضانة خضانة أصلها تربية والرعاة والتنشأ على الخير والصلاة والذل وإذا بيها على الأكس ومن هنا على الآباء أن يتقوا الله في أولائهم وزناتهم وعلى الإلهات أن يتقين الله عز وجل وأن يعلموا أنها أمانة وأن العبد يوم القلامة تصدر له الأمانة فترمى في نجال جهنم وقال له أبي أمانتك فينزل إلى قعدنا لجهنم حتى إذا فعد إلا أعلاها ردت عليه ثانية فرضى عزوى الله فهو يتقلب في دركات الجحيم وعزادي حتى يقوم في أمامه وهذا على قدر الأمام الذي يضيقه أن ذلك لأعظم الأمامات بعد تشير الله وموقف الله عليه إذا كان ربّى ولده وربّت القيم ولده على بغض أبيه والنصر من منه وأبيته الغراري وإعطائه المغريات حتى يكرر من السبب منذ نظوم القلصات من صلى الله عليه وسلم يربّى بطريقة وهو جهد في السبب يربّى بطريقة الشكل على وارده وكما هي توانده من حكي فنصى الله العظيم عشر سنين يجهدنا من مكرا في الأخلاق وشأن هذه النتاق أن يرزقنا الأمانة معيدنا من القيامة فإنها بسر بطانة فالواجب أن نظر إلى مفرحة الصبيل مفرحة الصبيل وما يتحقق به دبع الشديد عن هنا فيقض القاضي بما هو أوفق وأصلح تحضنته لأبيه تحضنته لأبيه كما ذكره لأنه مغلب جانب الأقوى فإذا كان مثلا السفر يجب أن إذا بلد أسهم والطريق آمن فإننا نحكم فإن الحضان الوالد مختار من صميح رحمه الله لأن الزعاء والحيان من الوالد أقوى فإن كان هو المسافر فإننا سيحفظه ولا ضرار على الصديق إن كان هو المقيم فلا أسكار ولكن لك ما ذكرنا الأمر يرجع إلى حال الشخص المحضور وبعض الأحيان يكون الوالد في شغله وهمه وظلمه رجلاً معتنياً بالدنيا وأخذت الدنيا مجانع قلبي لا ينور فيها على ورد ولا يفكر فيها فترشأته في ومصلحته فيه. كل هذه الأمور ينضي أن تربط ويقاضي فننظر فيها الأفضل كان الفقهاء رحمه الله حينما ينصون على مثل هذه النساء وينتده بهذا ينصون عند من الموامل وأدى الموجود الدوافع لترديخ إحدى السشكين للوالد أو الوالدة نعم وإن بعد السفر لساجة أو طلب لها أو للسفناء فلأمهم قال, قال رحمه الله وإن بعد السفر لساجة إن بعد السفر لحاجة مثل السفر من المدينة إلى مكة للحج أو العمر حاجة دنيوي أجليا أو أراضهم من المدينة إلى اليوم لتجارة فعد السفر لحاجة دينية أو دنيوية أو قربة لها أو قربة للشاجة قربة من أجل حاجة ولما قال لك حاجة خرج تسفر بجول حاجة إذن الله ذكرنا من نزهة والسياسة هذين يبقى عند الشخص المقيم منهما على أصل الذي قررهم صلى الله عليه وسلم فإذا كان يريد المسافر لغير حاجة قال أنا يريد المسافر أصل والنبات طبعا المصفر خطر عليه بعده او قطع بعده ثماره وقصره أو ما اول الشقمه ينتقل فيسكن في موضع بعيد عن الموضع الذي كان فيه فالام الام شكم يا نصور الام قالوا بان الام هي الاحق الاكثر يعني عيسى صلى الله عليه وسلم قال انت به ما لم تنجده وثانيا ان هذا الخروض ضرد الولد اختلاف الاشوال قال انه ضرد مصرحة الولد ومن هنا قم يبقى في, في البلد ويبقى في المكان الذي هو فيه ولا يخرج الولد يعني الانشي لم يريد ان يساده عمر في عمره نقول ماذا بنا عمره عند امه أراد أن يساعد للتجارة نقول له إذا بلا تجارة عند أمه وهذا متى هذا قبل قضى القاضي بأن الحضانة ملوانة أما إذا كانت الحضانة الأم فنقول يبقى الحكم كما هو أصاب بكل سورة في إن كانت الأم حكومة لها بحضانته فحينئذن إذا أراد أن يساعد الحجر عنه نقول يبقى الولد عنده فقال أنا أريد أن أحجره أحده نقول لا. يبقى عند أمي. يبقى عند أمه فهي حقه وأولى لأن مفرحة الصبي أن لا يفعل مفرحته أن لا يتبقى الشخص أنه يذب إلخاء من عمره أو حد نقول هذا طبعا دون التميين لأن الصبي إذا لي يصير منذ رج ومنذ المرأة تبقي قال رحمه الله تعالى فصله وإذا بلغ الغلام سبع الدمين حاقنا خير بين أبويه فكان معا ما من يختار منهما هذه نصلا نصلا مثل تخيير إذا بلغ الغلام سبع سنين مما قال الغلام خرج كالجارية الحضانة تشمد إلى سبب وإذا بلغ الغلام والجارية سبب والجارية يعني هي البند ترد إلى أبيها إذا كانت الأم هي الحاضنة فطلق رجل امرأته وعندهم بند قضى القاضي أم الجن لأمها فبقى بند أمها تربيها تقوم على شانها والأب يخرج عليها حتى بلغت سبع سنين إذا بلغت سبع سنين تبذع إلى أبيها لأن الأب أكثر على حفظ العرض وخنانتها مما يضرها في عرضها وهي أحوال شيئا بشارك ضلغت الصد وأيضا هو أولى بتجميزها أنه هو وليها فترد البنت إليه ومن هنا قال الغلام يعني البنت ما فيها السلام البنت لضغت الصد ردت إلى إذا ضلغ الغلام سبع سنين تحديد السبع السنين. هذا نبلي على سل التمييز طبعا هناك سن بالتنييز وهناك سن بالطش والعقل بالقلوق أن يكون ذلك سن السن فأما سن التنييز هي سن التي يميز فيها صدي الأمور وبعض الظلماء يضبطها بالعدد سيقول سنع فيه وبعضهم يضبطها بالحال سيقول أن يفهم الخطاب ويفهم الجواب فمثلا لو قيل له ماذا تفعل يقول أفعل كذا وقرأ يقول للنبي يفعل لناذا تفعله يقول أفعله من أجل كذا يقول له ماذا تفعله يقول أكتب ماذا تكتب يقول أتعلم من, من أجل أتعلم الهتابة فإذا فهم الخطاب وأحسن الزواب في هذه الحالة قالوا نحكم بتمييزه ولو لم لأن الأطفال يختلفون وبالحقيقة هذا القول لا شك إنه, إنه صحيح لأن الأطفال يختلفون فهما وإدراقا ولذلك الضبط والحال له وجود لكن سبع سنة لما جاءت السنة للأمر في الصلاة السبب صار أصرا غالبا إنه الغالب لا يسبب إلا سبعين وقربينية والإستعناسه ضمن الصوعي وأولى وهو الأصل من المقدم الوارد على غير الوارد ومن هنا صارت السبج مزانا وقد مرت فينا نسائل كثيرة في العبادات والمعاملات ربط الغدمات بها الحكم بالسبع السبع, السبع السنين فضينا المصنف رحمه الله المصنف التنييد السبع والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف الرجل مع زوجه والحلم صحيح على سفر ميلين اا خير النبي صلى الله عليه وسلم قال له هناك امرء ودام من في ناحيه وكنه في ناحيه فقال له أبوك هذا ابيك وهذه امه اختر ايهما فختار امه هذا اللي يشل غلام يبقى مع أنه يختار ضدهما وحينئذ قضى الظلماء رحمه الله بهذا الشكم وأجمع على مثلة التخية وانظر كيف يعني سنو منهج هذه الشريعة الإسلامية المحظوم دون الإدراك ودون التمييز ينظر إلى مصلحته والأوفق والأعدم به فقضى رسول الله سلم أن أمه أولى به ف... ولذلك قضى النبي صحابة رغم الله عليهم أن الأم أحق فقال هل سنة أنت بها مالا فانت في وعمر بن الخطاب فقصته من سورة لأن خصلت القضية فقصته ولده من جدته وأمه فاشتكتوا إلى عمر بن الخطاب رضا معن فقال له ريحها وحضنها أضيض له منتا يعني من الوالد لأن في هذا الحال أحسن أن يكون إلى اليد الخام للأم المشقة فجعل حضارها أصل إلى الورد في هذا الشيء صغر ثم بعد ذلك إذا ميز لا يكره على والد ولا على والده هذه الفرهية لكن الفرهية المعقولة ليست الفرهية المنفردة شغية منضبطة الفرية المبنية على أسس سليمة صفيحة فيخير أن هذا من الوحيد وهي فرية على الشق الذي قصه رب العالمين الذي يقص الحق وخلء صافرين يخص الله يقول بهذا فيقال له اختر أيهما شيء فيختار الله بكم عوالك ولو أنه غير هذا الاختيار اختار أصبح أول معنواتهم وقال إليك أبي يرجع إلى أبي إذا قال إليك أمني فيها كل لا يكره ولي يضيق عليه ولا يغنب هذا الشيء الذي يرتاح إذا كان يرتاح للوالد والوالدة حرص كل منهما على الإحسان اللي والمناظه خاصوا لي أني فترة من بعد ثلاث سنين منهم إلى شيء من الإحسان والدن حتى يعطل الأمور والمي وصل إلى سن رش فلا اشتاجين ومن هنا قبر ظلماء رحمة الله بالتخيل. لكن هذا التخير له أصول طبعاً لكي يكون منضبطاً نتمنى قمت بمثلية منضبطاً, منضبطاً. فإذا اختاروا الوالد للعدف والمعج أو اختاروا الوالد للعدف والمعج منعاً من العجل ومن هنا ذكر بعض الظلماء ذكر الشيخ الإسلام رحمة الله المكتبين أنه خيره القاوم فقال له هذي أمك وهذا عزيز. اختر ايه ما شيء فاختار عذابه فقضى القاول وما اختبر قاول انه لابيه فقالت المرأة الموفق العاقبة الحكيمة قالت يا الله سلم لماذا اختار عذابه اسأل فقال هذا الاسم ان امني ان امني تبعث بي الى المعلم فيبردني واما عدي في فيبعث بي الى فقال القاضي هو لأمي وقضى به أنه لأمي بالتخيير أنه يكافي بالقصور لأنه إلى الآن ما نجيز الأمي فأصبح تخييرها قائم على الهوى وتبين أن الأنوال هذه المصلحة فإذا ليست القضية قضية الشتينة منفردة لأنه ما عنده عقل تصني لا عقل عنها ما أصل إلى كل الإدراس في المحاسم الأمور مصالحة فإذا كان المصح في بقاء من أمه أبقاه لأن أمه ستعلمه قالوا إنما يخيط الأمراض على الأمانة في التعليم والرعاية الولد فضيع هذه الأمانة حتى أنه يشعر فيها التي تقوم على فعليم الأمر وهذا نقول الله سلامه العافية يعني أمور تتقرح لها القلوب لو أن الإنسان ليسمع طريات الناس في فتاويه يتقرح قلبه مما يسمع ويرى من إهمال آباء في حقوقه الله لا يجادل الرجل يتجمر وينجب من هذه يا اولادهم يبحث عن الثان ويطلق هذه ولا يجادع اولاده ولا ينفذه انما المهم أن يشبع شهوه وغريده إن دون انخاف الى هذه الحقوق وان ما فيه مشروع الغرض الحقيقي هذا امام مسؤوليه قديمه فالتخير شرطه لا يكون بما في ضرر على الولد فإذا كان فيه ضرع عن الولد اختار النظر وقال خلو رجعي القطر إذا كانت الأمم عرفت بصلاحها وإستقامتها وعنائتها بالولد وبطيها الولد وبيئة الوارد فيها الساد وفيها إضاءة وفيها مجون أو فيها مجون أو هوى أو شساد فإنه يجب للقاو أن يتدخل وهذا اختار جبه من علماء الأمم أن الشرع نظر بالتخييب من صرحة هنا مهنالكما لكن بشريط شريطة تكون منضبط مع بصور الشرعين بغناء العقل أننا يقبل قارب يقبل قارب أن نقول يقبل قاضي يقبل قاضي بأنه لأبيه وأبه مصرد الله ولنمكن أن نقوم يقبل قاضي بشكم الله عز وجل بما فيه ضرر له وفساد فالتخييب ضبطه الله الغنواء بشرط أن لا يكون منزلا بالضرر من على المرد في دينه أو جميع وَلَا يَقَضُّ بِيَدِ مَنْ لَا يَصُّونُهُ مَا يُصْمِحَهُ وَلَا يَقَضُّ بِيَدِ مَنْ لَا يَصُّونُهُ مَا يُصْمِحَهُ فتولوا قبل القاضي مثلا قبل القاضي قل رسل اختار أداء ثم إذا من ولد تردت أخلاقه وشاءت أمه اختار وارده فأصبح وارده في شغري وتجارتي وكان أولما عند أم تغلمه وترعاه وتحصله وتصونه وألمته الأخلاق الخاضر وقامت على أنه حينما كان عند والدتي كانت أحوالا مرضية مستقيمة طيبة ولما ذهب عند والده فسدت أخلاقه فسدت أحواله حين إذا أثبتت الأمم هذا الظلم أو أثبت قرابة وذلك قضي برزعه إلى ولا يطرق يعني لا يترك عند من ولا يصونه ثم يتركه ويهنه ولا يحاضر على ذلك الولد معه وأبو الأمثة أحق بها بعد السبب وأبو الأمثة أحق بها بعد السبب لأنه أحق من جهة خيارة الأرض ولأنه فهو أفضل من الأم التي قد لا تستطيع أن تجهر عند الجهة الضرب وهو أحق من جهة في لتزويجها ومن هنا عمل أو العمل من بالعلم فيها مراعلى أمه أبن تنتقل لها نعم ثالثة ويكون الذكر بعد رشه ايه شاء ويكون الذكر بعد رشه في المرتبة الثالثة وعندون التمييز بالطباعة الذي قضيناه في الحضانة إذا ميز يخير إذا رسل لسنا رشه بلد خيث شاء يكون عند والد يكون عند والد يكون, يكون مستقلا الأمر إليه لا يتم عليه علي أن يضر والدين وأن يكون طيباً من الوالدين وأن لا يبتعد عنهما خاصة إذا كان بحاجئاً إليك ولا يجوز شفر الولد إلا بإذن والدين كان معهما في الندينة قال الله عليه وسلم أحيّ الموالدين قال نعم قال ففيهما تجاهد ومن هنا أجنع جماهير السلب والخلق وحمه الله على أنه لا جهاد إلا بضر الوالدين وأنه يجد إذن الوالدين لأنه يبقى الجهاد عمليا وهي الثلاثة الأحوان التي تقدم معا في باب الجهاد فهي يستأذن الوالدين لا يستأذن الوالدين ويسقط إذن الوالدين لأن الدفاع, الدفاع عن المثال الحالة دفاع عن لكن لا يجوز للإنسان أن يريد حق والدي خاصة عند المشيط الكبر في يحتاج إلى قرب ورده منه والوالد فذلك احتاج ربك يكون طريقا منهما ويحكي إلينا ويضرع معناه والأنت عند أبيها حتى يتسلمها زوجها والأنت عند أبيها حتى يتسلمها زوجها لذلك أقدر الوالد أقدر على حفظ العرض وهو أحق من جئة الولاية على عقد المكان ومن هنا العمل عند نعيم رحيم الله صلى الله عليه على أن الجنة تكون عند واندها ولا تكون عند واندتها في هذه السنة قال رحمه الله تعالى كتاب الجناية أحسن الله ليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجنس فضيلة الشيخ يقول السابق إذا خير الظلام بين أبويه فاختار الضقاء عند أمه أهل من حق والده قال أن يتبره على العمل معه نهارا أسفة الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خيره خير وعلى قيله والصحيح أما بعد إذا قضي الحظانة للأم فالنهار لكل الوالد يعلم الوالد ويربيه وصواء علمه قلوم التي يستديد منها النشري كما كان في لا توجد مدارس أهلي يتخصص وتأخذ أقصار وعلاد فتارض المساعد بأخذ في قبلها فيأخذ منهم ويرهب به إلى شيخ يتحفظ أو يعلمه فكانت مسؤولية أبس النهار على نص عليه أن الأن وخدمه الله أن يتولى تعليمه وذهابه ويعلمه ويقوم على تأديله وذلالته أن يخيف كذلك أعلمه صنعا إذا نضج أو اختار مثلا مثلا السادع اختار أمه فحنيب اختار إذا تعليم صنعا خاصة القديم كان يحتاجون إلى أولادهم فالولد اختار فتى يستطيع أن يقوم على أمره بعد استقلالها عن والديه فلابد أن تكون يجيصنع فيأخذك ويعلمه صنعا من الصنعات بعد التاسعة بعد عن حسب تهيئ وقدرته عن حسب تهيئي وقدرته للعمل فإذن كأت النهار المنصوص عليه عند العلماء رحمه الله أن الوالد يتولى أمور ولده تعلينا وسهيئة لظروف الحياة والمعيشة وأما في الثلين أو بعد انتهاء العامل أو بعد انتهاء فإنه يرده إلى وتقوم على الشأن هذا لنشى لمسألة الحضانة إن يرضم حق في الليل والنهار لكن في النهار يأخذ الواحد ولده من أجل فربيته وتعليمه ما ينفعل ذو الله في العالم أسابقنا فرية الشيء إذا كانت الأم سيئة أخلاق والسمع فهل لها الحق في ديارة بناتها إذماً أن الأب يخاف على بناتها تسبب الله كل خال ما نستطيع أحد المثبت من, من أمه وولدها الأم لا يمكن فرأ أولادها يمكنها من زيارة أولادها سيئة السمها و اللسان هذا شرها على, على نسيها لا في من الشرق وجاءت أم أسماعه رضي الله عنها رضاها إلى بيتها فعل الله رحمه صلى ان انتظر ان تذرا وتحسن اليه واجتهد هنا ليس هناك اعظم من قول الله عبد الجيل وان جاهداك انا انتشكي كثير جاهداك ان مضايق قبل ضايق الجهد وان جاهداك انا انتشكي كثيرا الله قدس نك اعظم من حق الله عزيز وليس هناك من اعظم من الشكر وليس هناك حساب اعظم من الشكر وليس هناك قول اعظم من الشكر ومع ذلك المجاهدات على أن تشتري غالي فلحني لأن ثلاثة أما أفضح الجنين فإذا ما يستطع المسان يتدخل في هذا الشق الذي أمر الله يصديه نحن لا نقول أن يدي سلمات بطريقة تفسجهن الأم ولكن الناس وهذا أمر أصبا ينفذ برد الله بالعلم ومن يفعله الناس يبالغون في أصافي الأسياء طلبا لأحكام شرقية توافر أضراضهم وهمهم ما يريد الأم لا تعتبر بيت ولا تتخل بيت ويقفع الأم ويريده حكم شرقيا ينفد إلى شرق المعز الجلودين هاي هذا نقول له فعلا الذي تخشى نقول أخشى أن تسجدهم طيب يا أخي إذا جاءت من زيارة اجد في ناحية بيت وصنع ما تقول انظر أن تسجدهم تأمرهم بشيء إذا جاء هذا التجلس إلا أثقة تفق بها إلا أقادرة ضيورة تجلس معهم وإذا كان جاء وإذا أن تسخد شيء أخر جثت من لي لأتحال وجود لكن أن تضطل الأصول وهذا الخطأ الذي في شديد من تهدم الأصول الشرعية لقضايا عينية وتهدم الأصول الشرعية لأسلاب ليست موجبا إذراع من هذه الأصول نحن نقول هذه عوارض تعالج بما, بما, بما ينبرد به الشرق ويتحقق بالخلق أم تريد أن تزور أولادها تمثل من بيها وفولادها ثم إذا كان هناك برد تمثل بطريقة ما ضرغ فيها وحين عين أخذ وارده فقه وطان ولده وأخذت المفقه فرأت أولادها وبرروها وأفضل والعجيب تجد أن تجد الأمن أشرق خلق الله في إساءتها وإضرارها ولكنها إذا رأت أولادها وحاول أولادها أن يفتلوا إليها أو يختبوها بطريقة تستطيع أن يخذ تشربها ومن دلاؤها فإن كثير من الأمور تصف بهذا, بهذا الأمر كثير من الأمور وكثير من الشروط تندرئ إذا تعقل الإنسان تعقل الإنسان وعانت الخير وعالج دفع درعا سوية بالخصمة ولكن كثير من الشرور تعظم فتتفاقم إذا أطفئت النار بالنار لا يمكن النار أن تطفئ النار فالأمر تملح من الله فتزداد حقه وتزداد سوءه وتزداد شبه والذي هو الغريب إن الإنسان إذا أنصف وآذر عليه كثير من النار أذكر ذات النار أن من الله كانت يعني كحاجز كنت في زياره الامن الخارجي فشاء الله من هناك امراه جاي مع ولدها يصاب بالخرب و بها يعني السيئه في منها ومن جوار وكل شيء و شاء الله عدل من اهلنا في اسنام السمع تسلم على الاخ ابو اسوان ونا في زياره شوفوا الحمد لله الامر واشتغل كل يوم يا اخوان اتقوا الله في هذه النار المرأة تخرج انطورها وتشوء أخلاقها تحت الغوف وتحت ظروف مني هذه المرأة؟ المرأة ولدها يمكن تقريباً تحقق أشهر بين الحياة والموت صار علي حابث وأغمي عليها لشكل خطراته كلها ما استطاعاً يعني هذه الشيئة وثانياً قطعة ثانياً لحابث كلها من أجل أن تعالج نحن ثم الله هدى وجهه ولدها يعني عندما ترفعوا الظروف وما سألتم بشي ملابسة المرأة تذكروا غروفا لو مرت على رجل لمهدف يقوبه فيه وخارفه كلها فكيف بمرأة؟ ما إشتراهم؟ لا يصلوا شهادة ما هي, ما هي يعني تقالج بهم أم وراءه؟ الإنسان اللي يمر إلى شكل غيره ويقف عن أشلاب ماذا هذا الشديد؟ فالولد وجده يخل الأمور التي لا تفعل لكما تفتش عن أشلاب انت قد تكون ثافيا وتعارضها في الشقين الأمور وكل من الناس يخرجون من عقودهم ويخرجون من أطوار تحت الغروف معين وضغوط معين فالأم عندما تراها شديوة وفيئة الأخلاق هم هناك فيئة أخلاق منها وردين. وغالبنا لابد في شيء لا نعقود لأنها يخرج عن الآخر وخرجت عن شطر فلابد من وجود شيء قاهد وقهرها حتى تخرج عن هذه الفطر هذا في الغالب ولذلك تعارض الأمور هذا شعر المحامات، شعر الزقلات، شعر الشكمات وبالأخص أهل العلم، طلاب العلم، المفتون، مرحيم لا يستخدمه في إعطاء الأشكام فقد الشخص للقاضي يتظلم ويذكر كبير من صفات الشميع وقد يأتي المفتوين لك وفعلا موجودة هذا الصفات الشميع ولكن يقول هذا السائل قد هي الكثير من الأشخاص الزوج الشكي من زوجه أنها تحقب وأنها تسب وأنها تشتب وقد يكون هو السبب في هذا السبب الشكل والأذية والإهانة والإدراف ارجع به إلى الوراء واسأله كيف كان لآمها وكيف كان يأخذ ويعقي معها ونجد لماذا خرج هذا المقر ونطلعها وكثيرا ما نجد أن السائل يعطيه صورة وشئة للطرف الثاني من أجل أن نسل إلى غرب معين ويريد أن يصل حكم عز لا عز وجل ورسوله وهي فعلينا أن نتقل الله عز وجل وأن نعلم أن أصحاب الفقوق انظر هنا الأمة التي هي من قابل الفقوق يعني منظر أن نصفها نعجل ثانيا المضارقة الأوصاف المفاية فيقول لك بذا أم شغيرة وأم سيئة وأم كذا وأم كذا كثيرا من المرضي تغلق الشرس يقول ثماني شغيرة أقوله ماذا عرفتني شغيرة يقول لي فنان ما في أشغلهم فجأة سنقول له من الذي تعرف من هذا الشر فيجيس يتذكر في لو كان له ما في أشغلهم كان مباشرة فطح لك الذاكرة وبالتشرون لا تنتهي لكن يجيس يتذكر في يدلح لأنه يريد غرضا معين ويجيس ثم إذا جاءه طب اللقبة ليطب النقشي لا, لا ليس بذلك قال الإمام الشاب رحمه الله صبرت قاريا جاءه رجل شطعن في الشهد فقال له هذا الشهد heute طبيعية نجرث قال له بي ما قال لا أقل. فقال أنا أعلم الذي يتره بالذي ما يذهب فقال القاضي لا أقبل المنفق قال لا أقبل كلêm بما تدره فقال له رح gekommen لا أعلم الذي يذهب بعد أن الذين يذهب قال له أجل لا أقبل كان أقبل كلهم وقد رأيته يوم من يبوه قائمة قاله هنا شأن من يبوه قال إنه إذا ذال قائمة لطخ زوبه وصل غير طهار طيب وقال له هل رأيته قال له قد اشتفحينك الله فكتبت وشكه في اختلاق الأشياء وفقيدها بعضها على ذات وهذا هو إخلاق قوله تعالى وَذِلَّنَ لَهُمْ الشيطان لأن الشخص إذا ظلنا غير وليس هناك شيء يهذب الإنسان إلى الأدل ولا يمكن أن يكون العدل من النساء بحكم على الغير إلا بالخوف من الآخر الشخص الذي يجبه من الآخر هو الذي يعرف كيف ينصف إلى حكم وكيف ينصف إلى قمر بل ينستجبه أبعد الناس عن كلام في الناس ومن أسلمهم وأعكم بيشانا وأطاريهم جنانا مما رفض الله عز وجل فالمقصود أن لا يمكن أن يخال فيها بين أمه والراجب على الأزواج يفتق الله عز وجل في دوجاتها وأذكر ذات مرة قضية قريبة من هذا أن أم منعت من ديارة أولادها وفعلا خانت شبيرة وذات بأس شديد فمنعت من ديارة أولادها وإن شاء الله وإن الله أن جاءني أحد أقاربها والشتاجين أن أم هي شبيرة ورز العاقر حكيم نوسى فقلت ما بنا قال الله الرضع كذا فأراد أن تدخل في النظر فأجئت طرار في الزوج وجاء الزوج معهم فقال هذا ليس لأبد أن تدخل بيه كما أنه يمكن أن تزور هذه الزوجة هذه الزوجة فقلتهم إذا جاءت الزيارة كم مرة زارت ذكروا طبعا قضية أنها خنوات منها قريبة فطبيعا أنها خنوات وأنها جاءت مرات وفرات فسألتهم حينما تأتي تزور ماذا تتأليم وإذا ذهب أمور لا تبث إلا الإسلام بشكله يعني إهانة وإبلاب وإبراع وتضيير يعني بطريقة فجيدة جدا وكل هذا لا يرونه لكن ينظرون أنها فيه سلاخنا لا ينظرون أنه ضيف نظم بيكم وأنه ذا رحمة فها رحمة ولا تنشوا الصبر بينكم وبين ولها قرابة من قرابة ومن قرابة في الشاهد قلت لي قريبا الزوج كان بالتبارده قلت له أريدك الانفراد هذا أمر يصيب إهدائنا في حلو المشاكل الزوجيا أنها لا تحل في الهنم لا أنت تجد أن أكون شخص فأنا أفراد فقلت اتخص له أتخصى الله أخى الجار الآخر وفعل أن تنتقذ من يدي الأخ وأخوة قلت له الجار الآخر قلت له أنت نصول عماليا ناعم لأنه هو وحده وندي وله سلطة وندي وعلم فقلت له لأن هناك أخطاء من أم والزوجة نظرت منها ولكن هناك أخطاء فيكم منكم والإنسان العاطي جاء من يبحث عن أخطائه عند الغيب فأخذت الغيب ما هو المقصود قلت له الآن تشكلها بسيارات ولكن بطريقة هذا وكذا وكذا طبعا مرأت تقريبا ثلاثة أشابيع وقلت له بعد شهر ستر والله جاء بعد شهر وإذا ذهب الله سبحانه وتعالى صلحة التصرفين حسنة الأحوال وأصلحت الأن كأحسن ما أنت رائم في خلقه وتصرفين وكن رجمعاً أنها كانت سبيعة كانت تؤدي سبيع، كانت, كانت تبث لماذا لأنها لا تأتي هناك عادات في إقبال الضيئة في إكرافئة حبيرة يعني لها مكانة طلبة لها مكانة كبير السن بمسر البنات الذين يقاربونها المسر الأسرة الموجودة من الرجل يعني الزوجة التي عنده التي أخذها بعدها طغيرة السن بمسر هذه هي أكبر حق وأولى ونها قد رجالة لبناتها فالشاهد حينما أكرمت وعطيت فقوقها ووضعت في مكانتها استحق وكسرت عينها. عينها ما فقطعت فأصلح تقلم من شجيها رويدا رويدا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذا بفق لا كان في شيء إلا ذا ولا نزع من شيء إلا شام نصر الله العظيم والعشفينين أن يعيدنا من منكرات الأخلاف والأجراء والله تعالى صبيلة السيد كل من السنة لطالق في السنة لفجر والمدرد في التكفير أسابق الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير صلت الله وعلى آله وصحبه من معنى أما بعد السنة في الصلاة في رغيبة الفجر أنها تخفر قالت إني المؤمنين عائشة لا أدري فقرأ فيهما رسول الله في سنة ذاتك التتاب أول ما يقرأ من صفة الرجعتين السنة لا يطوم في رغيبة الفجر وأمنا ذم يصدر المغرب في المغرب وقته هو دي زمن الاذان ومن يكون بيضاً ولا يفوت تأخير لان لامرين اوله هنا انه يخشى ان ثوات الفضيله لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجادل شروق المغرب فاذا اخر عن الناس الاقامه فوت له هذه الفضيله والواجب اننا ننصح للمأمومين وان نحرص على ان تكون الصلوات على هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم بالاسمن والاتم الافضل والثاني انه ربما اخر المقامه وتضرر الناس منها وبينا على ذلك من الغالب من الناس تأتي في تأتي من تاخير المضر تاخير شغل من من ان يقوم من اعمالهم الدنيويه ترى ايضا ان الشريف يريد ان أو يكون صائم يريد المفتر فأرفق بالناس التخصيص في المغرب والتخصيص يشمل طبعا قضية المجاثرة بالإقامة ومن هنا جاء الأثر عن عليه الصلاة وثبت طبعا في الأصل السنة أنه الضابط أن يتعل بين الأذان والإقامة قدر ما يخرج الآث من أكله وأن يتوفق من وضوءه هذه السنة إذا ثبت هذا فمعنى أنه ليس هناك وقت لإطالة سنة المغرب يعني ليس السنة بعضية فالتي قبل المغرب وقبل الفجر لا يطور فيهما إما بعد المغرب فإذا أراد أن يطور ذعب صلاة المغرب فلا بأس. المغرب عفوا نحن بالنسبة المغرب نتكلم عبد الحكيم قبل المغرب وأن فيها حديث سقيح صلى قبل المغرب بركعتين صلى قبل المغرب بركعتين في الأفضل فيها ما ذكرنا إمام يبادر بالشقامة وإلا في هذه الركعتين الركعتين لكنهم ليس كم يسمى الضواكب كما لا يخبر أما بعد المغرب لو صلى المغرب وأراد أن يصلى ظاهر وأراد أن يطول, يطول ما أشاء ما لم وقت الإشاء من بعض العلاء أن, أن الضواكب تطول ما لم ما بعدها أن ينصر الله إنهم سمعين يريد أن يطول يعني الإنسان قال إذا صلى الله عليه وسلم إذن يطول ما شاء فإذا أراد أن يطول, يطول. لكن الإنسان عليه وسلم من يفتر عنه تطوله فإن الإنسان كان يحب العمل ويفركه توسعة على الأمة وفي اجتزاع بالأقل فإذا أحده أن يطول ولا حرف لأن هناك ما يقال ما يجوز وقال بجعب أو محرم لأن أفجو أجوه قال صلى الله عليه وسلم فإذا غربت وصنفت إن الصلاة حاضرت من الشهو وهذا يدلع لكل ولا بأس لذلك هذا من يجب المسألة الإطانية إنا فرغي لك في النصف فيها وارد جني أن السنة تخفيفها والله محبا أفضل الله فضيلة الشيطة السائل أنا شارك أحبثه للا يحمد الله عليه وسلم وأرجو من الله أن أرتقني فيه ولكن مشكلتي في أنني أحياناً لا أشف أن أنصح أخواني في طلب العلم فربما أعلم أنه هناك تشاف أن يحف طلب العلم فلا أنصح لبعض الميحدات والمسجدئون وكل هذا خوفاً مني أن يكون أفضل مني أو يتقرر إلى الله أفضل مني وأنا أعلم أن هذا ليس من أخلاق طالب العلم فأشهدني هذا بلاء صلى الله عليه وسلم هو بلاء عظيم والشخص إذا حرم إفادة غير بالعلم فليعلم أنه محقت بركة الله العلم ما قال ظل أنه على نفع الإسلمين لأن العلم تبليغ رسالة معداء أمامه إذا أرد الله عده السعادة والخير بعد الجدالة شرف صدره لهم هذا أبو المسحات الله الجلد نفس القدره لذلك فإما وجده لمحبه العين ورغبه في الذل له منوفق بدينه وامانه ان اجا ان يعلم يكون علم عينا صوابا وحقا ما يذهب يدثر على ركوع ذعيمه الظلام من حين ما عندهم او يتعاملون او مثل ذلك هالك اذا احق الله على الجسم لليوسف وفقه بشهود رجالسه وضبق أقواله ومشرح صدره بهذا الحلم فقضح في قلبي الشبه وحب ما يقولون وحب ما فإذا وفق بهذه المطهدة حمل هم العمل بمعلم فيسح الله عز وجل عليه هذا العمل فلا يتعلم كذب في النجس إلا ولا شيء مصيح إلا انتزمها وانتقل إلى أهله وولده آه وهو كامل بتكميل الله عز وجل له في نفسه فإذا أراد الله الظلم أن يسعد وموفق أن يجعل حلمه نسمة عليه في الدنيا والآخرة هذا الشلم فإذا علم ثم عمل ثم تعليم وهذا هو الذي عناه الله عز وجل بقوجه العقل إلا الإنسان لا في خصر إلا الذين آمنوا وعنوا الصالحات وتوافوا بالشق وتوافوا بالصر فذكر أنهم هدوا وغيرهم لما اهتدوا فهم هداتوا في عنفسهم وهمتدون في عنفسهم وداتوا لغيرهم فرحمة الله رجاء ورحمة الله في عنفسهم ثم رحمة بهم خلقا ورحمة فإذا كان الإنسان أنانيا من عياذ بالله ولا يشد أن ينشر خير فهذا بلاء وأصيص لأمور إلا أن يكون هذا البلاء جاء بسبب ذنب فالإنسان قد يلتزل وقد يهتدي وعندهم أدران جاهلية ما لم يتطهر منه ولذلك دائما من العبد يسأل الله مطهر قلبه إن الله قال أولئك الذين لم يريد الله مطهر قلبه فقد كل الهداية ثامنة وقد تكون ناقصة والهداية الناقصة أن يلفز عنده أدران من الجاهلية وعنده بلما في قلبه من الجاهلية من ظل من الحسد من البغضاء من سوء الظنب المسلمين يحذب بثبع عفرات الناس تجدوا شارعاً في ذلك الملأ يفاء في له بكلاع وذن الناس إن شاء الله صلى الله عليه وسلم هو التزم بذكر القبر والنار لكن لم تهذب سلوكه ولم تقوم طريقه ومنهته فينطلق لهذا بالله أدرام الجاهلين ولذلك تعدد ترى إنسانا صالحاً ديما ترى من أمور من أدرام الجاهلية عجيبة خاصة في أذية في الناس والإضرار فيه. لأنه أثنى ما قال بولن يسلم قبله ومن أهم نور الإنسان يبدأ بقرار قلبي ويسلم على العقيدة لحقه وبصدق لا بكلف وتنبيه وتلخيم وتحت غرور إنه عبد صالح وإنه قد أصاب المحدد صحابة رب العليم كان عجل من يخاف النفاق حتى قبضة روفه بشدة الخوف والوجه والإحسان في الأمل فالإنسان يهدد سلوخة فقد يقوم رحمه الله أنه امتزل وبقيت عنده هذه الآثة وهذه يعرفها منهم يعرفه فإن من كان مبتل بهذا فلا يسأل نفسه ماذا كان عنده قبل إسلامه فإنسان يعرف في من نفسه هذا اللعنم إنه أصلا ولن نسل قلبه الإسلام تاماً كاملاً ثانياً قد يكون بعيداً عن هذا ليس عنده آثات عدلاً صامحاً ومستقيمه ولكن الثلية بهذا فلا الله اكتني بسبب عقوق والدين أو الطبيعة الرحيم أو همز آل أو تتبع الدعاء أو الكنار في أهل الخير أو الصلاح فابتلاه الله بشتنه وخلها قائلة أن فيتنا الدين غالب ما تأتي بسبب ما يكون بيننا العدل وعرضه في القلب. إن الله لا يغير ما بقومه حتى يغير ما بعمل يكون الإنسان كأحسن ما أن ترأيه منتجب ثم فجأة تتبع أثارات العلماء أو تتبع أثارات البيعات الأموال أو الأحياء أو ينتقصهم أو ينظر إليه مباكسين تطوه الله عز إحتي ذلك فلما زار الله قلوه كان مهددين صالحاً كما قلت السلم سلم المسلمين من يديه ثم أصبح قل حياذ بالله خارجاً عن طول صدق رضي نفسه. فتعالى على عباد الله واشتقى الله عز وجل في كلام الله عليه السلام لما قال أنا أعلم أكد الله عليهم من فوق الشيء والسماء وهو كليم الله فقال له إن بمسلع البحرين من هو أعلم منك وهو نبي يقول إني صديتك على الناس برسالتي وبكلام فقال فخذ أكدتك وكم من الشاكرين هذا المقام العظيم الذي اصطفاه الله عز وجل ويقول في هذا التشريف وكلما الله نوسى بكليمه من نجاح فقط حاجة معين حصل فيها ما حصل عكيب الله عليه الصلاة والله فكيد من يركض على ظهور الله تحصل له زنة أو هانية هما لا تأمنه هما الله يستطيع التريه فهذه ابتلاءات تأتي في القلوب بسبب الجنوب ومن أعظم ما يفتح الأدى من ينتزم هذه الصالح البلاء بعد حق الله عزيز فقوق البلاء ولذلك اشدروا عن سيطر على العلم أنكم تقصت أحدهم او تتكلم في احد او تنم احد او تحمل بقلب غل على احد الاولياء الله عزيز لكن ان تنتظر وان تخبر من ذلك تم الحبر لأن هذه الشتن التي يفهم بهالنسان ضرطة العلم وقبول العلم من ناحية بالعلم كثيرا من هذه الشتن الظلم لأن النجس صنم اخبر انه ظلمات فالقلب ممكن ان يشتدر والنور انا الحلم فيه القلب تلتق الله يبقى لكم فضعنا نور الذي بالقلوب يطمس لماذا بظلمات الظلم وإذا كان الإنسان لم يهدد نفسك سلبه الله عز وجل أن تركه لأمره وقومه وعمله الحذر من الظلم فلذلك تبقوه إذا كان هذا الأمر قد جد عليك وضع أن تتفقد نفسك ماذا قلت وماذا أنه فلعلا مسلم طلبتني ولعلا مسلم آذيته فشريتها الخير بسبب آذيته فتسأل وأن شامحك وتتحلل من مظلمك وتبتعد من إنشاءك وأصيك أخي لله لا أظن ثم هناك فرض ومخرج أعظم منه وهو دعاء الله سبحانه وتعالى أن تشكي إلى الحي القيوم أن لا تأخذه خينة ولا نوم وأن تتوكر الحي الذي لا يموت حتى ينبع ما في قلبك فإن هذا دراء عظيم وإن لم ينقدرك الله برحبك فإنه شيء يخشى عليك أن لا تبقى لك دركة علمك إذا أحد يريد أن يتعلم هذا العلم دون أن يوضي النفس على ضده للناس وضده للخير بالوجه الذي يسرقه فلا يكون إنسان أمانيا لا طالب علم ولا معين لا معين دون أن شيء تستطيع سوفي أن تعطيذها أخيك للفدلة ولا طالب علم أيضا لذلك يجب أن يكون لك تكون أنامي وتريد الشيخ لك وحدك أو هذا فهذا أمر تحضر لأن قدر المستطح أتطلب الحلم أنّ وجدته وأخذتك وحرصت على نفل السنين إن شاء الله عنه أبداً أبسكي ليتعلم وهدأت المهددين غير الضانينا ونا المذنين آخرود رضانا الحمد لله ورحمه